الله حاك وموسى ودوراته وتوراته العدل لله والموسى ولتوراته سبارك الله من ذلك على جبل سيناء على يدي موسى رسوله